يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِ وَجْهِ رِضْوَانِ تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ايذ قفكم يكون لكم اعداء ويبسطون اليكم ايديهم والسانتهم ويبسطون اليكم ايديهم والسانتهم بالسوء ود ودوا لو تكفرون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 ي أيهَن النَّ بِيُعِد جَكَمُؤمنِناتُ يُبَاعنكَ علىلَ أَللا يُشْرِكْنَ بِالللههِ شَيْئَو وَلَا يَسْقُنَ وَلَا يَزْنين وَلَا يَسِْقُنَ وَلَا يَزْنينَ وَلَا يَقُتُ النَأَولادَهُ وَلَا يَأتينَ بِبُتان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 لا قَوْمًا غَضِبَ غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب